إنك حميد مجيد. وبعد فبإذن الله تبارك تعالى وتوفيقه منه نشرع في سورة آل عمران وهي قارينة البقرة في الغمام التي تظل العبد يوم القيامة أو من الطير الصواف. فإننا وسلم قد قرنها في الأجر مع سورة البقرة وهي ثاني سورة تبدأ بالحروف المقطعة وهذه السورة صدرها إلى آية ثلاث وثمانين نزلت في وفد نجران الذين كانوا يدافعون ويدعون في المسيح الألوهية فجاءت هذه الآيات ترد على هذا الأمر بكثير من الحجج والبراهيم عدد آي سورة العمران 200 يقول الله تبارك وتعالى ألف لام لاميم الله لا إله إلا هو الحي الغير نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل, وأنزل الفرقاء طبعا تكلمنا عن الحروف المقطعة وبينا أن في سورة البقرة ذكر فائلتين للحروف المقطعة أولى أنه بيان لأن جنس القرآن من هذه الحروف فيبين لكفار قرش الذين كانوا, كانوا معرفين بالفصاحة والبلاغة أن هذا القرآن من جنس الحروف العربية متحديا لهم فأتوا بمثله أو بعش سور أو بسورة واحدة تمام الفائدة الثانية قال وهي أنه التفاق لجذب السامعين لأنهم كانوا يتواصلون فيما يتواصل بينهم بعدم سماع القرآن، فلما وجدوا أسلوباً آخر في الحديث يبين الحروف المقطعة، فانجذبوا لسماعه، فلما سمعوا القرآن يكفي بها فائدة، يعني هم كعطب تواصل طنحط يدوم في أذنيهم لكي لا اسمع القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف. فيه، فلما بدأ ألف لام ميم أسلوب غريب. تسترع انتباههم وجذبها فبدأ يسمعوا إيه اللي يقوله ف... ودي طبعا فائدة للداعي والخطيب والدارس ومربي من هو ينوى من أساليبه لجذب انتباه الـ السامعين تمام الله لا إله إلا هو الحي القيوم Love الله هو اسم عالم على ذات الله تبارك وتعالى وتحدثنا فيما مضى في مسألة لي هل هو اسم جامد أو مشتق ومما اشتق تمام وقلنا أن الراجح مع الاشتراك لحديث لخبر ابن عباس وقلنا أن معناه هو المعبود بحق و أو إلا الإله الحق الذي لا يستحق لعبادة سواء لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى نذكر أولاً سبب نزول السورة أخرج ابن جليل الطبري بأسانيد صحيحة أن وفد نجران المكون من ستين راكبا فيهم أشرافهم وأهل الحل والعقد منهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاجونه في أمر المسيح عليه السلام ويردون أن يثبتوا إلهيته في الباطل فأنزل الله تعالى ميفا وثمانين آية من فاتحة السورة إلى ما يقارب الثمانين وذلك ردا لباطلهم وإقامة للحج عليهم وسيلاحظ هذا المتدبر للآيات ويراه واضحا جليا في سياق القرآن فيبدأها بإثبات الألوهية الذي تبارك وتعالى بالاسم العلم الله ثم بإسلوب القصر النفي والإثبات لا إله إلا هو الله عالم الله تبارك وتعالى من هو هو الذي لا يستحق العباد إلا هو لا إله إلا هو. مازالك من أعظم الآيات هي مثل هذه الآيات. كما ذكر الله عز في أواخر سورة الحشر قال سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباك إذن في تعريف الله تبارك وتعالى لو نظرنا في الآيتين والولايين في سورة الحش قال هو الله لا إله إلا هو ثم ذكر الرحمن الرحيم لأنهم لا يعرفون الرحمن ولا الرحيم قال وما الرحمن فذلك قال لا إله إلا هو تمام فهو المستحق والعبادة هو سبحانه ولا رحمن إلا هو سبحانه لأنهم ممكن يدعون منك رحمن أخر لا نعرفه إلا رحمن اليمام ثم قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس ذكر عدة أسماء فكانوا البعض ينازع في الملك كما نازع الفرعون أن آتاه الله الملك قال أنا ربكم الأعلى نزلق قال لا إله إلا هو فلما جاء في الأيد ليس قال هو الله الخالق حتى نازعه فلم يذكر لا إله إلا هم الخالق البارئ المصور تلقى دول بمعنى إيه إذا كما هو بمعنى الإسلام والإيمان إذا انفرد تمام اتفق أي إذا اختلف اتفق وإذا اتفق اختلف بمعنى لو كل واحد قال وهو بكل وهو الخالق تمام هو الخلاق والعليم يبقى الخلاق بمعنى البارئ بمعنى المصور تمام لو التتقوم مع بعض زي في صورة الحش يبقى كل واحد لو معنى معنا فالخالق هنا بمعنى إيه المقدر مقدر الوجود خلاص البارئ هو الذي هو الذي أوجد تمام الوجود بعد العدم المصور الذي أعطى كل شيء إيه؟ صورته تمام دي مراحل الخالق والبارق المصور تمام الحي القيوم الحي القيوم ذكرت في ثلاث آيات في القرآن الكريم في ثلاث آيات وفي ثلاث سور من القرآن الكريم في سورة أهل عمران سورة إتاني البقرة في آية الكرسي وفي سورة طه قولة تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم تمام وكان السلف يذكرون أن فيها اسم الله الأعظم تمام الحي القيوم تمام والحي القيوم هي أسماء آآ آآ هذه أسماء تضمن صفات ذاتية تمام والحي أي الذي له الحياة الدائمة التي لا يسبقها عدم ولا يلحقها ثناء القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى تمام هو القائم على كل نفس بما كسبه تمام فكل شيء لا يقوم بنفسه ولكن يقوم بالله تبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى القائم بنفسه فهو الحي القيوم سبحانه وتعالى لو صفة الحياة وصفة القيومية رفع السماوات بغير عمد ترونها سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض ان تزولا والإنزلت إن أمسكهما من أحد من بعده نو كان حليما غفورا بهذه الصفتين صفة يستدل بها الله تبارك وتعالى وهي خاصة بالله تبارك وتعالى فحق أن يذكر السلف أن فيها اسم الله الأعظم فكثير من الدعاء اغضمن يا حي يا قيوم بن أحمدك يعني إذن فلنكثر بالدعاء بهذين الاسمين. إذن فذكر الحي القيوم لبطلان الدعاء له هي في من في المسيح لأن المسيح مات على إيه على قوليهم أو توفي لا يوب ليس موجودة تمام القيوم فهو لا يقوم بنفسه بل يأكل ويشرب دم المسيح ابن مريم رسول قد خلت من قبله الرسل تمام وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون تمام إذن أدم منفعا هتين صفتين ببسحى شبه إله الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعني بدأ الآيات ب ذكر صفات الاله تمام وده شيء فيه نوع من الدروس المستفادة عندما تيجي توطط لموضوع او تجادل في المنظرة وطط له بالاشياء التي إيه? الثابتة يقينا عند الجميع عشان يكون المس... هذا الموضوع الذي يكلام فيه يبقى واحد اثنين ثلاثة يجب أن يكون فيه وعاد كتبت إليه أما إذا لم يكن فيه ذلك فلا يستحق أن يكون إلى ثم تدل على ذلك وتاه وتحاج على ذلك فلذا لا يستحق الألوهية إلا الله عز وجل فالمسيح ابن مريم مسبوق بالعذاب إذا ما هو حي مسبوق ولا والحق له فلذا لا يستحق الألوهية كيف يكون إلها وقال تعالى القيوم أي القائم على كل الخلق بالتربيه والرعاية والحفظ والتدبير والرزق ومعداه وليس كذلك فهو معده مربوب مرزوق مخلوق ودليل ذلك أنه نزل عليك الكتاب أي القرآن بالحق مصحوبا به ليس فيه من الباطل شيء فآياته كلها مثبتة الألوهية لله سبحانه وتعالى فكيف يكون المسيح إلها مع الله أو يكون هو الله أو يكون ابن الله كما زعم نصارى نجران وغيرهم من نصارى اليونان والرمان وغيرهم نزلهم مصدقا لما بين يدينا الكتب السابقة لا يخالفها ولا يناقضها فدل ذلك أنه وحي من عند الله وأنزل من قبيل التوراة والإنجيل هدى للناس وأنزل الفرقان ففرق الله زل بهذا الكتاب وسمى الفرقان ليفرق بين الحق والباطل في كل ما يلتبس من الأمور على الناس فتبين سبحانه أنه الخالق الرازق المدبر للحياة المحيين المميت الذي لا يموت هو إله الحق سبحانه فلا لأحد حق في الألوهية إلا هو سبحانه وتعالى طيب قالوا مع أن عيسى كان على يديه بإذن ربه شفاء المرضى وانطاق الأبكم وأحياء الموتى فإن ذلك لا يؤهله لأن يكون إلها مع الله فإن ما فعله كان بقدرة الله وإذنه بذلك عيسى وإلا لما قدر على شيء من ذلك شأنه شأن كل عباد الله ولما رد الوذن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 فلو كان هناك من يستحق الألوهية معه لعلمه وأخبر عنه كما قرر بهذه الجملة أن عزته تعالى لا ترام وأنه على الانتقام من أهل الكفر لقدير وذلك دليل آخر على بطلان ألوهية المسيح فقال سبحانه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وعيث قد صور في الأرحام عيسى قد صور في الأرحام فهو قطعا ممن صور الله عز وجل فكيف يكون إذا إله أو ابن لله كما يزعم النصارى وهنا قرر الحق سبحانه لا إله إلا هو العزيز العزيز أي الذي لا يرام ولا يجار ولا يمانع ولا يغالب الحكيم الذي لا يخطئ الذي يضع كل شيء في موضعه إذن هذه الأياب بتقرر ألوهية التي على بالبراهين ونفي الألوهية عن من وثبوت ويثبت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل عليك الكتاب والكتاب والرسالة تنزل إلا على إيه؟ إلا على الرسول تمام إقامة إقامة الله تعالى الحج على عباده بإنزال الكتب والفرقان فبين الحق من الباطل بطلا ألوهية المسيح لأنه مخلوق مصور في الأرحام فكيف يكون إلها مع الله أو ابنا لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة ودا من علوم القرآن، من علوم القرآن حاجة اسمها المحكم والمتشابه لذلك نبيقول اللي يدخل في القرآن وعايز يتكلم في القرآن أو يفسر القرآن يجب أن يكون ملم بعلوم القرآن ومن علوم القرآن مع أسباب النزول ذكرنا مع أسباب النزول ده علم من علوم القرآن والنصف من علم من علوم القرآن والمجمل مبين علم من علوم القرآن والعام والخاص علم من علوم القرآن والمحكم والمتشابه علم نور من ما هو المحكم المحكم هو الظاهر الدلاله محكم هو الظاهر الدلاله الذي لا يحتمل إلا معنى واحد الذي لا يحتمل الا معنى واحد تمام زي ايات الاحكام ايات الاحكام بتنص على حكم ده ظاهر الدلاله ظاهر الدلاله الدلال. خلاص والعبادات ماشي والعبر والعيضات والقصص كل ده محكم ماشي والمتشابه هو غير ظهر الدلالة فيحتمل على أكثر من معنى تمام يعني يحتمل على أكثر من معنى يصعب على غير الراسخين في العين معرفة ذلك تمام يبقى كفواتح السور وأمور الغيب وغيرها. يبقى المحكم اللي هو ظاهر الدلالة أو الذي يعرف تأويله ومعناه وتفسيره والمتشابه هو ما لا يكون لأحد الناس العلم به أو تأويل أو, مم أو مما يستأثر الله به بعلمه <تصفيق> تمام ولذلك لو جاء نظرنا في القرآن تجد أنه ذكر مرة أن القرآن كله محكم وذكر مرة القرآن كله متشابه وذكر في هذه السورة القرآن منه آيات محكمات آه يبقى إذن كيف نواجه هذا الكلام وهذا التفسير محكم من الاحكام نو نز من باللدم حكيم حميد محكم في اتقانه في بلغاته تمام في محكم من حيث المعنى واللغة لو لو نزلة بالقرآن بلسان عربي مبين تمام المتشابه كما ذكر في سورة الزمر تمام المتشابه من حيث قيل أنه من حيث فرق القلوب منه فرق القلوب منه رقل تقشر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين يردم قلوبهم لذكر الله تمام؟ إذن دي من من متشابه؟, <متشابه> خلاص؟ منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فهنا نذكر المحكم أي محتمل المحكم اللي هو ظاهر الدلالة المتشابه غير ظاهر الدلالة. طيب سؤال آخر. هل آيات الصفات من المحكمات أم من المتشابهات يبقى إذا في تفصيل تمام نقول محكمات لأنها معروف معنا، أي ظاهرة الدلالة أي لكل كلمة في القرآن فيه إيه؟ لها معنى لو نزل باللسان مبين خلاص أو ممكن نقول هي من آيات المتشابهات لأنها, إيه؟ لأنها متشابهة من جهة الكيف من جهة الكيف إذا قلت لك أن آيات الصفاد ذه أمران تمام لها معنى ولا كيف ومن ناحية المعنى من آيات المحكمات والمتشابهات من المحكمات من ناحية الكيف كيفية هذه الصفات يبقى من الايه المتشابهات تمام لأنه لا يصل ولا نحطه ايه علما خلاص فلما نقول استوى الرحمن على العرش استوى من ناحيه المعنى من المحكمات والمتشابه محكمات نستوي بمعنى ايه على ارتفاع خلاص طيب من ناحية الكيف كيف استوى متشابه. خلاص ماشي فأما الذين في قلوبهم زي فيتبعون ما تشابه من طيب أهل السنة والجماعة مع هذا العلم المحكم متشابه ماذا يفعلون لو كان عندنا آية من المحكم وآي من المتشابه في نفس إيه حكم واحد ماذا يفعل أهل السنة وسبيل أهل السنة في ذلك يردون المتشابه إلى المحكم تمام لنا كل من عند الله فما أجمله الله في مكان أو في موضع فصلوا في موضع آخر فيردون المتشابه إلى المحكم وهذا سبيل ايه أهل السنة الجماعة أما الذين في زيغ، فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنه, الفتنة وابتغاء تأويل إذا أنت ممكن تجيبها تشوف من الذين يفتنون الناس من الذين يفتنون الناس باتباع بعض الطرف ووجه من القرآن لكي يضل الناس بغير عيون تمام فأما الذين في قلوب زي فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ممكن تأف ممكن نكمل وما علمت ولو إلا الله والراسخون في العلم خلاص هذا جائز وهذا جائز إن كان الآيات معنى متشابه أنها تحتمل أكثر من وجه ومعاني عدة يبقى إذا الراسخون في العلم لهم إيه لهم أنهم إيه يعلمون ذا أما إذا كان فيما استأثره الله تبارك وتعالى نقول وما أعلمه إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فذلك سبيل أهل العلم وسبيل أهل السنة والجماعة فما ليس لهم سبيل في معرفته يقولون آمنا بالله على مراد الله كل من عند ربنا وما يذكر إلا الألباب يجوز أرضه. حتى لو قلنا أن المتشابه هو الاستئثار بالعلم استئثار ذلك بالله تبارك وتعالى فيجوز الوسط والوقف لانتشار علم ذلك يعني يعني دم الأمر استفيد بين الناس أن هذا الأمر مما استأثر الله أزل بعلمه فسيئا أن تقفى أو توصل لأنه قد وصل معنا عند الناس أنه لليه خاص تبارك وتعالى تمام ويستحسن الوقف تمام وما يذكروا إلا أول الباب. المحكم المتشابه من العلوم التي امتحن الله تبارك بها, تبارك الله تعالى بها عبادة تمام لكي يرى الله عز وجل من العباد صدق إيمانهم ويظهر علمه بين عباده ليثبت من ثبت ويهلك من هلك عن بينه وحتى يعلم الناس هؤلاء الزائغين المضلين تمام الذين يبتغون الفتنة وإضلال الناس وإخراجهم عن طريق الحق تمام كما فعل ذلك النصارى. يتبعون ما تشبه منه يقول لك ايه يقولون يستدلوا بذلك بأن الله تبارك بأن عيسى هو كلمة الله وروح منه تمام فيبدأ ايه يبدأ يأخذ الكلام ده هو ليضل الناس لنفق قلبه زيغ يقول لك أن عيسى هو الكلمة ويقول لك ايه بكلمة من الله تمام نقول أن عيسى كان بالكلمة وليس هو الكلمة تمام كان بالكلمة أي بكون وليس كن هو يكون فكن أمر الله وكلمته ويكون هو عيسى عليه السلام فليس المكون كالمكون تمام؟ طب وروح من؟ أبي سيد بيها أن إن روح من يبقى جزء من الله تمام؟ نقول هنا روح من من ل لابتداء تمام؟ أي روح من الأرواح التي خلقها الله تبارك وتعالى ونسبته إلى الله تشريفا لعيسى تمام؟ آه. نسبته إلى الله تبارك وتعالى تشريفا لعيسى عليه السلام ماشي وطبعا في التوحيد في الأبواب الأولى وأظن الباب الثاني بيتكلم عن روحه منه وكلمته عن إضافة المعاني والأعيان الله تبارك وتعالى فأضافت الأعيان إما الله أضافت خالق أضافت مخلوق لخالق كبيت الله وناقة الله ورزالي تمام والعين ده ممكن يكون إضافة تشريف أو إضافة إيه تسخير أو مخلوق تمام الأع المعاني فالمعاني لا تقوم بذاته يبقى يبإذن إضافة المعاني الله تبارك وتعالى تكون إضافة إيه صفة لموصوف صفة لموصوف ك قدرة الله كلام الله ذلك من الآيات رب نعم لا ضافت مخلوق لخالق ها؟ آه لأن روحنا مخلوق ماشي روحنا مخلوق عين ماشي فكل ما هو مخلوق فهو عين كل ما هو مخلوق فهو عين ماشي أما المعنى تمام فده هيؤدي إذا أضفتوا إلى الله تبارك وتعالى فيكون صف ماشي فالعين المستقلة والمعنى غير مستقل أي لا يقوم بذاته. تمام وذكر أيضا هنا الشيخ أبو بكر برضو من المحكم والمرتشابه إن الحكم إلا لله اختلفوا فلا يجوز لأحد أن يحكم في شيء وكفروا عليا وخرجوا عنه لتحكيم أبا موسى الأشعري في حقيقة الخلاف بين علي ومعوية وهكذا يقع أهل الزيغي والطلال في معاني القرآن تمام؟ طبعا لكل حاجة من ديت محتاجة وقفة بس هذا من الكلام عن علم القرآن يبقى ايه إحنا ده عايزة حاجة الوحدة اللي هو ايه في علم القرآن ده علم الوحد ربنا لا تزغي قلوبنا بعد إذ هديتنا بعد في محكم في متشابه في ناس هتضل وتزيغ وناس هتسكت من أهل الإيمان فالواجب علينا أن ندى الله عز وجل ولا يزعي قلوبنا بعد أن أرانا من فضله ورحمته هدايته ربنا يتزعي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أي ترحمنا بها فتثبتنا على في ديننا وثبتنا في دنيانا تمام لأن سهام البطل كثيرة وأنت يمكن أن تكون في بلدك وحيدا تمام فأنت لابد أن تتعلق بالله جل أن يثبتك ولا يزق قلبك ربنا لا تزق قلوبنا بعد ذلكتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه أي تحاسبهم وتجازيهم على أعمالهم فاغفر لنا وارحمنا حيث أننا آمنا بك وصدقنا برسولك إنك لا تخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم قود النار كذب آل فرعون الذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب هذه الآيات لما أصر وفد نجران على الكفر والتكذيب واتباع متشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل للخروج عن الحق توعدهم الله تبارك وتعالى توعد الكافرين من نصارى ويهود وعرب وعجم فقال إن الذين كفروا أي بالحق بعدما وضح لهم لا لبس فيه ولا شيء فيه ولا غموض فيه ولكن منعهم من قبوله المحافظة على الأعراض الدنيوية والمناصب فهؤلاء لن تغني عنهم مناصبهم ولا أولادهم ولا أموالهم من عذاب الله شيئا وأعلمهم أنهم وقود النار التي مهدوا, مهدوا لها بكفرهم وبئس المهاد ثم أخبر تعالى أنهم في كفرهم وعندهم حتى يأتيهم العذاب كدأ ب آل فرعون أي عادة آل فرعون والذين من قبلهم الذين كذبوا رسلهم وقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم فأخذهم الله بذنوبهم ولهم في الآخرة عذاب النار. قل الذين كفروا أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ليهود المدينة الذين قال الرسول لا يغرنك أنك قاتلت من لا يحسن الحرب. كم ده ذي في بدر؟ المغركش انت قبلت شوية باش لا يعرف لا دراءة لهم بالحرب تمام ولكن لو قابلتنا لعلمت من هم الرجال لا يغرى انك انك قاتلت من لا يصنع الحرب فانتصرت عليه في غزوة بدر وانك ان قابلتنا ستعلم ان نحن الناس لما قالوا قولتهم هذه يهددون بها رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أمره بأن يقول لهم ستغلبوا كل الذين كفروا ستغلبون أي في المعركة وتنهزمون وتموتون وبعد موتكم تحشرون إلى جهنم وبئس المهاد أي الذي مهتموه لأنفسكم بالكفر والجحود طيب بعد هذا التحديد هل هم تورعوا عن ألا يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ولكن ما هي إلا أيام قلائل حتى قابلنا سلم في غزوة ايه بعد بدك غزوة إيه؟ مع اليهود ما كل غزوة وراها غزوة لليهود عشان طرف اليهود بتسرح إيه الحفائضهم؟ حفائضهم؟ فيبدأ نمّي يعني نفثهم ثم فكان بعد بد كان غزو بنو قينقاع، حينما أرادوا وكشفوا عورة امرأة مسلمة، وكان مكان تمام، وغزوت واحد كان بعد غزوت إيه، بن النظيف لأنزل في صورة إيه الحشر، وغز الأحزاب كان بعدها إيه. قريزة ندفى سروة الأحزان أحزان. تمام نزل الذين كفروا من أهل الكتاب من صيصي وقدف في قلوبنا الرؤى تمام, تمام؟ وبعد ذلك جاء غزوة خيبر الشاهد هل هم تورعوا لا فالأحزان قابلهم وهزموا من المسلمين، وأعلمهم الله تبارك وتعالى أن العدد والعدة إنما هي أسباب، إنما هي أسباب، والنصر يكون بالله تبارك وتعالى، فلذلك قال الله عز وجل قد كان لكم آية. في فئتين التقتا. التقتام في غزو البدر فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يعني واحدة تقاتل لألاء كلمة الله والأخرى تقاتل في سبيل الطاغوت يرونهم مثليهم رأي العين لقربهم من بعض فهم يرون يرون بعضهم البعض تمام ومع هذا نصر الله الأقلية المسلمة وهدم الأكثرية الكافرة والله يؤيد بنصره من يشاء فأيد الله أولياءه وهزم أعتاءه وفي هذه الحادثة عبرة وعظة ومتفكر لكل من كان ذا بصيرة أما من لا بصيرة له فولا يرى شيئا حتى يقع في الهوية إن في ذلك لا عبرة لأولي الأبصار فالعاقل من اعتبر بغيره ولا عبرة لغير أولي الأبصار أي البصائر زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك أي ما ذكر متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآهن جاء الله جل حب هذه الأشياء مستحسنا في النفوس يعني شيء طبيعي جبيل إن الإنسان يحب النساء ويحب الأولاد ويحب المال والخيف والأنعام والحرف كل هذه أموال، تمام؟ <تصفيق> <تصفيق> فاتخذها الناس علة لكفرهم. يعني يشكر الله تبارك وتعالى، ولكن كان سبب في طغيانهم وتكبرهم وتجبرهم. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان أن رأو استغنى أي سبب طغيانه هو بدأ يستغل. بقى عنده شوية أعراض من الدنيا. وديت لي دايما موجود يعني سن أو ما ربيدشش فلوس تمام يبدأ أي نفض إدم اللي حواليه فهو استغنى بهذا المقام عن, عن غيره فتبدأ لي الهلكة تأتي والويل كل ويل بأن يستغني بهذا عن الله الذي رزقه هذه الأموال فإن الذي أعطاه قادر على أن ينزها منه سبحانه قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاه وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء ولو دامت لغيرك ما أتت إليك والأيام دول إذن هذه الأشياء التي زينها الله عز وجل لعباده فاتخذوها الناس علة لكفرهم امتحنهم الله عز وجل بهذه الشهوات وتلك الملفات التي تطبع بها الطابع البشري من هذه الأشياء التي ذكره الله تبارك وتعالى فهذا هو الذي جعل الناس يرفضون الحق ويدفعونه ويردونه فبذل أن يكون هذه الأمور تقرب الله تعالى كانت حائلا بينها بينهم وبين الله لذلك كان الجزاء من جنس العمل كما قال الزل في آية سورة سبا وحيل بينه وبين ما يشته كما فعل بأشعيهم من قبل إذن فسنة الله الزل جارية الله الزل يبتلي عباده بالبأساء والضراء يبتليهم بالسراء والضراء يبتليهم بالخير والشر فتنة ابتلاء تمام أتصبرون؟ وكان ربك على ذلك بصير وختم الله تبارك وتعالى الآية بقوله مرغبا في العمل للدار الآخرة أي مع وجود هذه الحظوظ وهذه الأشياء فدعاهم إلى الزهد وليس معنى الزهد أنه يستعنى هذه الأشياء وإلا لما رزقه الله عز وجل ذلك ولكن أن يستعن بهذه الأشياء وليجعلها في قلبه فتكون بين يديه ويتصرف فيها كما أمره الله عز وجل فإن كانت هذه الأشياء تزيده وطاعة فقد زهد فيها فإن كانت توده إلى التكبر وإلى الطغيان فهذا مصيره كما كان مصير الذين من قبلهم. يبقى كل ما في هذه الدنيا مجرد متاع، والمتاع دائما قليل، فعلى العاقل أن ينظر إليه كما هو، فلا يطلبه بما يحرمه. حسن المآب عند الله. هو تطلبه بما يحرمه. يجعلك تحرم أو يحرم عليك حسن المآب عند الله جل وجل فنسأل جل أن لا يحرمنا ما عنده في يوم المآب فلو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان على العاقل أن يختار الخزف الذي يبقى عذاب الذي يفنى فكيف بكم إن كانت الدنيا خزفا يفنى والآخرة ذهبا يبقى قل نبيكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بلا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا الصادرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحاب قل أو نبئكم النبأ يبقى النبأ الخبر العظيم كأن الشيء كده يعني لفتة شديدة لما وقع فيه من غافلة قل أونبئكم ناس بأليه مستغرقة في الشهوات مستغرقة في الأشياء اللي اثبتك الله عزيزان قل أونبئكم بخير من ذلك يا في حاجة أفضل من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسوهمة والأنعام والحرف في أفضل من كده نعم دي لفته قرآنية عشان تعلم أن ليس كل ما تراه خير هو خير عسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون قل أو بخير من ذلكم نعم طب لمن ده الكلام ده لكل الناس مش بعض الناس المحجوبة عم, بصر... عم, بصر... عم بصره عم بصره وبصيرته بشايفها من الكلام ده عشان ما تحسبش ان كل واحد ممكن يفهم الاسلوب ده من يعني... الذين اتقوا الكلام ده خطاب مين خطاب الذين اتقوا انت لما تقول له كده اهوت وما عند الله باء اعطى الهيركه ويفهم يفهمك إنما تجد واحد بقى مستغرك وبعيد جدا والعملية بايزة معاه تقول ربنا وأخ و... أن له ذلك أن له ذلك كيف يفهم يبقى لا شك أن حسن المآب يخلط بما عند الله من الإيمان والعمل الصالح من الإيمان والعمل الصالح تمام. لذلك أمر الله رسوله أن يقول لهم أن الذين اتقوا لهم خير من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار هذا الرجل الذي يعيش من الزك شايف من العيش في دا جنة. مش لا من كده. تمام ولكن الذي يتق الله تبارك وتعالى ويخاف منه وقرأ القرآن و قرأ السنة وتمعن وتفكر في آية الله عز وجل وفي جنته كما وصفها الله عز وجل وصفها رسوله فعاش فيها في معية كما كما يقول الصحابة أن نكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأن نراها رأي عين فإذا ذهبنا إلى بيوتنا فعافسنا الأزواج والأولاد والأولاد واصلحنا الطائعات نسينا كثيرا وبعدين يتهم نفسه بالنفاق حنظلة وده شيء طبعي يعني مسألة التأث وذكر الآيات سواء الكونية والشرعية يتزيد الإيمان فنظر حنظلة لحال نفسه أنه في حال يكون على في حال يكون إيه قل إيمان لا أنا أنا مز... يعني في وقت يكون أفضل من وقت لأن فقح انزل الناس بيكون كل إيه أوقات زي بحطة؟ أو زي بعطيه أنت كده مش مصدق فقبل أبو بكر فقال إن نجد مثل ما تاجته إحنا زيك يعني بس مش موافق عليه على الكلمة الكبيرة دي فذهب النبي فقال له النبي الله لو تدومون على الحل التي أنتم عليها عندي لا صفحات في الطرقات ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة, ساعة قلبك وساعة ربك كل ساعة تطرب منه عز وجل تمام؟ ساعة وساعة أي ساعة في هذه الحل وساعة مع الأولاد مش هو دا الحل نتنيم هو ذكر ايه حل مع النبي يذكر الجنة والنار والقرآن والساعة مع أولاده وزوجه والعمل مش دي الساعة ودي ساعة مش دي تغير الاحوال قالوا لازم يكون في ساعة كده وساعة كده مش في ساعة فتاة رب له في المحرام اناس بعض الناس يقول لك ساعة القلبك ساعة الرب تب قلبك دي يعني انت هاستخلال مين يعني؟ تمام لا ولكن حتى تدوم القلوب وتصلح القلوب يجب ان تمرر بساعة يخلق بنفسه ساعة مع زوجته ساعة مع العمل ساعة يرفع عن نفسه وهكذا لان دوام الامر على العباد يمل ولذلك يقول من الشعر لأصحابه لو ذكرتنا كل يوم هو بكام بيعملوا إيه يوم, يوم الخميس فقط درس طب كلمة جميل ذكرنا كل يوم قال لو لا حديث من يسالنا لذكرتكم كل يوم تمام أنه ذكره هو أنه إيه أنه محافظ على القلوب وبالذكر ولكن خشية السآمة يعني ابن ما أراد منهم كل يوم حتى لا يملوا تمام هي المسألة كده إنسان يعيش في وثيرة واحدة هي مالي. تمام فالإنسان يجب أن ينقل نفسه بين العباد هي هو ده الإنسان بلت ليعيش مصبوط في الحياة تقل الله ازلنا وابتغي فيما أتقى الله الدار ولا تنسى هو هوت التوازن تمام يبقى نعيم الآخرة خير من نعيم الدنيا مهما كان نعيم الآخرة خاص بالمتقين الأبرار ونعيم الدنيا غالبا ما يكون للفجار والتقوى هي ترك الشرك والمعاصي هي العمل ورسيل دار السلام هؤلاء الذين يطلبون هذا النعيم المقيم هم الذين رضي الله عنهم وهؤلاء الذين يعملون ويحسنون في أعمالهم الذين, يدعو الذين يدعون ربهم فيقولون ربنا إننا أمنا فاغفر لنا ذنبنا وقين عذاب النار هؤلاء الذين يقولون ذلك هم الصابرين هذه صفة من صفاتهم الثانية الصادقين الثالثة القانتين الرابعة المنفقين الخامسة المستغفرين بالأسحار. هذه صفات تؤدي إلى كمال الإنسان صبر وصدق وقنوط وإنفاق واستغفار فهذه الأشياء صفات لأهل التقوى تنجيهم من شقاء الدنيا والآفرة شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذه الشهادة الله عز وجل يعني يذكرها فيذكر أن القائم بهذه الشهادة هو مثني عليه فالله وهو خير الشهدين والملائكة أناس مبرؤون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أناس أطهار ثم ثلث بأولي العلم يشهدون كذلك شهادة علم وحق هذه الشهادة تقوم على الحضور تمام إما الحضور الذات والفعل خلاص وقائمة أيضا على الإبناء وبهذا ردت بهذه الشهادة ادعاء النصارى الألوهية في عيسى ورد أيضا مكر اليهود أيضا وشك وشرك العرب كل الشركيات بأنواعها ردت بهذه الشهادة لأن الذي قام بالشهادة لا يتترق له الخلل. الله عز وجل والملائكة وأولو العلم قائما بالقص. ما هذه الشهادة لا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذه الشهادة عظيمة تمام في هذه الشهادة اعتبار الشهادة والأخذ بها إن كانت قائمة على العلم إن كانت قائمة على العلم لأن الشهادة يطلب في حضور وعلم إلا من شهد بالحق أي حضر الواقع والعلم أن يكون عالم وهم يعلمون فهذه أهلية الشهادة الحضر والعلم تمام؟ يكون مسلما عدلا حاضرا شهادة الله أعظم شهادة تثبت بها الشرائع والأحكام وتليها شهادة الملائكة ثم يليها أولو العلال بطلا كل دين بعد الإسلام لأن الله قال إن الدين عند الله الإسلام تمام؟ إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم أن يريد أن خلاف أهل الكتاب لم يكن عن جهل منهم بالحق ومعرفته ولكن كان عن علم حقيقي إنما حملهم على الخلاف الباغي الفتن الحسن قال من بعد ما جاء العلم يعني ما كانش الخلاف عن جهد عن جهد عن علم طب ايه سبب الخلاف؟ قال بغيا بينهم ما سبب الخلاف إيه؟ مع وجود العلم ايه اللي بيعمل علم ويطمس العلم؟ البغي البغي هو اللي؟ الظلم والحسد تمام؟ يبقى سبب الخلاف مع وجود العلم هو البغي بغيًا بينهم أي الظلم والحسد فكل فرقة تريد الرئاسة تريد السلطة تريد الدنيا فيفسد فيفسد أمر الدين للوصول لهذه الأمور تمام وهذه سنة بشرية تورط فيها المسلمون بعد القرون المفضلة والتاريخ شاهد على ذلك إن مسألة البغي والظلم والحسد بعد قمت فترة كان سبب في الهلاك وسبب في وجود الفتن بعد ذلك ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب يتوعد الله عز وجل كل من يكفر بآياته وبشريعته ويعرض عنها بأنه سريع الحساب لا يشغله شيء عن آخر ولا يعيه إحصاء ولا عدد ثم يلتفت بالخطاب إلى رسوله قائلا فإن حاجوك أي وفد نجران فإن حاجوك فاختصر الحجاج معهم بإظهار موقفك الميأس لهم داعيا إياهم إلى الإسلام فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني أي أيضا أسلم وجهك لله فليس فينا شيء لغير الله في قلوبنا فأسلموا أنتم أيضا يا أهل الكتاب فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا أي أعرضوا فإنما عليك البلاغ فقد بلغت وأما الحساب والجزاء فوع الله لأنه البصير بأعمال العباد والله بصير بالعباد ثم يبين الله تبارك وتعالى أستار الكفار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فقال إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فذكر الله تعالى أن الذين يكفرون بآيات الله ليه الحجج ليه البينات ليه الشرائع وما بعث الله به الرسل ويقتلون مع ذلك النبيين بغير حق أي بغير موجب للقتل ويقتلون الذين يأمرون بالقص، أي بالعدل من أتباع الأنبياء من الصالحين دي جرائم بعض جرائم أهل الكتاب يعني مسألة مش مستهدسة لا ده موجودة إن أهل الباطل دايما يسطون بالذين أوتوا الكتاب يسطون بالرسل يكذبونهم ولا يترعون في قتلهم وقتل الذين يؤمنون بالقسط من الناس هؤلاء بين الله جلاله أنهم حبطت أعمالهم في الدنيا فلا يجنون منها عقبة حسن ولا مدحا ولا ثناء، وفي الآخرة ما لهم من ناصرين يخلصونهم من عذاب الله تبارك وتعالى فأكبر الظلم وأكبر المعاصي هو الكفر إن الذين يكفرون بآيات الله ثم قتل الأنبياء من أعظم الجرائم ثم قتل الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر فهذه الأشياء تؤدي لحبوط الأعمال في الدنيا والآخرة ومن خذ له الله تعالى فلا ناصر له ومن ينصره الله تبارك وتعالى فلا يغلبه أحد يعني إلى هنا نقف عند الامتار الذين قوتوا نصيبا من الكتاب الأخوة يعني ممكن ان هم يعني يشوفوا الموقع كان الموقع موجود او على اي حجم فيسبوك بتاع الموقع لان انت تقريبا الموقع مش شغال آه ففي تقريبا الفيسبوك شغال تقريبا آه شغال الفيسبوك بتاع الأخوات تقريبا حاجة <تصفيق> تمام نستمر على الأسئلة بتاع صورة البقرة وصورة الأمران وغالباً فيها ذي في ال في الإجابات حسن الفات موجود معك خلاص ماش شوف اخوانك و... اه اه صورة البقرة أو الأمران تصور الإخوانك و إيه يحلوها لان ذي إن شاء الله هيكون في نوع من ال إن مجملة لكل الصورتين مش هتلا إن شاء الله حاجة خارج عنهم والامتحان هيجي منهم شاء الله تبارك وتعالى ماشي ها, ها؟ الله الله مستعان ماشي بحاول بقدر نحن إن شاء الله صوت الامران والنساء ماشي سبحان الله